قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من هو ولا يشعرن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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا قُلِ قل الله أعلم بما لبثوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمَعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مبدل لِكَلِمَاتِهِ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 إنا أعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من أساير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون استكين فيها على الآراء، نعم الثواب وحسنات مرتفقة، وضرب لهم مثل رجلين.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 فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها خسبا ويرسل عليها خسبا من السما فتصبح صعيدا زلقا أَوْ يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما ان ثق فيها وهي خاويه على عروشها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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا مَصْبَأ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 فَرَوْتَ دَاعَ لَآثَارِهِ مَا قَصَصَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أت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 سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ما طغيان وكفر.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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.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 فَإِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا